اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون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 بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما, وما أرسلنا قبلك إلا رجال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 أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فَلَمَّا أَحَسَّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كنا ظَالِمِينَ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 بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضا وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 وَهُوَ الذي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بالشر والخير فتنا وإلينا ترجعون.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 الذين كفروا لا يكفون عن وجوههم النار لو يعلم الذين كفروا لا يكفون عن وجوههم النار ولا ظهورهم ولا ظهورهم ولا هم ينصرون بل تاتيهم بَقْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَصِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُظْرُونَ وَلَقَدْ إِسْتُفْزِعَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَأُكُمْ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ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 ولقد آتينا موسى وهارون الفرطان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه له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 قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في غلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال باربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وَتَالَ اللَّهُ لَأَكِيدًا أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّ مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَّةً إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَا فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِن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 قال أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعُلُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَظْرُرُكُمْ وَفِي الَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ونوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين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 انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا إِذْ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وَأَهْلَهُ من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بِآيَاتِنَا إنهم كانوا القوم سوء فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إِذْ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين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 وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ وآتينا وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُم رَّحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنَّ نُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن قدر عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننتج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 وَقَتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاهِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دون اللَّهِ حَصَابُ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 لا رسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى أَنَّمَا أنما إلهكم وَاحِدٌ إله واحد فهل أنتم مسلمون تَوَلَّوْا تولوا فقل آذاتكم على سواء وإن أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ بعيد ما توعدون